قال ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام من شرطه هنا الضمير يعود عليه من شرط الاستثناء ان يكون متصلا بالكلام ويمكن أن نضيف هنا طيب ايضا على قول المؤلف هنا فنقول حقيقة أو حكما أن يكون متصلا بالكلام حقيقة أو حكما أما أن يكون متصلا بالكلام حقيقه فهو الا يقطع بينهما قاطعا ألا يقطع بينهما قاطع، فأقول مثلا له علي عشرة إلا خمسة، هنا ما في قاطع. فصار الاستثناء متصل بإيش؟ المستثنى في اتصال مباشر حقيقة. طيب الاتصال الحكمي يقولون المتصل هو حكما هو ما يقطع بينه وبين المستثنى من أو ما يقطع بينه وبينه فاصل. وهذا الفاصل يكون للضرورة لكلام شعين قادم لسهلك مثلا او عطاش او تتاوب او ما اشبه ذلك فمثلا يقول له علي عشرة ثم يعبد او يقول يا فلان انتبه ثم يقول الا خمسة فهذا ايش هذا في الحقيقة متصل لكن القاطع قاطع للضرورة فلا قلنا هو متصل حكمًا لا حقيقة والمتصل حكمًا يحمل على هذا وإلا لو طال الفاصل الحين إذن صار صار منفصلًا أو منقطعة غير متصل فإذا لا بد أن يكون المتصل إما متصل حقيقة أو متصل حكمًا والمتصل حكم أن يكون الفاصل يسير وأن يكون للضرورة أن يكون الفاصل يسير وأن يكون للضرورة قال هنا طبعا قولنا ان يكون المتصل حقيقه او حكما لان بعض الناس بعض اهل العلم قال لا بد ان يكون متصلا حقيقه المثال الاول الله علي عشره الا خمسه فاذا فصل عطاء او فصل إن قادم سهلك او نحو ذلك في حينئذ لا يصح لا يصح الاستثناء لماذا لماذا لا يصح؟ قالوا لأن هذا الحديث انقطع وهذا الانقطاع أخرج ما يتعلق بالاستثناء ولأجل أن فيه إغلاقا لباب ادعاء الاستثناء في حال في حال الانقطاع لكن الذين أجازوه يردون عليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس لما ذكر ما يتعلق بخلا مكة و شوق مكة ولا يختل خلاه ولا يعرض شوكه ثم قال العباس إلا الأذخر يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأذخر فهنا حصل قاطع وهو كلام العباس ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن الكلام في الحقيقة المجلس المجلس واحد والقاطع هو ماذا فقاطع فقط هو سؤال أو كلام العباس كلام العباس فكأ هذا الاستثناء فكان له ايش حكم الاستثناء لذلك نقول له هو استثناء حكما وإن لم يكن استثناء حقيقه لان السبب هو هذا القاطع سبب هو هذا القاطع وهذا الدليل قوي وهو معمن وهو معمم اجاز الانقطاع اليسير للحاجة الانقطاع اليسير للحاجة وهذه مسألة مبنيه او ماخوذه من الخلاف على مسألة ثبوت الاستثناء هل يمكن انقطاعه او لا يمكن ويذكر هذا عن ابن عباس انه يرى ان الاستثناء صحيح ولو كان بعد سنة تقول له علي عشرة وبعد سنة تقول الا خمسة وهذا القول المذكور عن ابن عباس اختلف فيه اهل العلم فمنهم من ضعف ومنهم من صحح. لكن احسن من أجاب في هذا هو الشوكاني رحمه الله في ارشاد الفحول قال يعني كانه عاب على من ضعف هذا لبعده فقال نقول إنه صحيح لكن لا ناخذ بقول ابن عباس لأن الروايه عن ابن عباس صحيحه جاءت في المستدرك وعند البيهقي وغيرهما وهي صحيحه والصحيح لا يرد لكن نقول هذا اجتهاد من ابن عباس غير مقبول لماذا لأن إذا حددنا الاستثناء بسنه ما أصبح حينئذ كفارها أبدا لم يكن هناك كفارات ابدا فإذا حلف على يمين أو على شيء استثنى بعد سنة وإذا أقررت حينئذ يهدم باب الإقرار يهدم باب الإقرار فأقول نعم أنا قتلت فلان بعد ست أشهر أقول لا إلا كذا أو قتلته في كذا أستثني أو فعلت كده أو له حق علي مئة ألف وبعد ست أشهر قل إلا ستسعين ألفاً وحينئذ فيه هدم لباب لباب الإقرار فيقال هذا اجتهاد ابن عباس وأما الذين ضعفوا فقالوا هذا خطأ من الراوي قالوا هذا خطأ من الراوي والحمد بالله من نفسه فلا يمكن أن يقول نعم حتى ولو كان معطل والذي يقول نعم هذا إنسان, إنسان مكابل هذا إنسان نعم كيف؟ لا هنا يقول هل انت أعلم بالله من نفسه فاذا قال نعم انا اعلم بالله من نفسه هذا مكابر لكن انا اصرف هذه النصوص لكذا وكذا لاحظتم فلا يتصور ان ياتي شخص ويقول نعم انا اعلم بالله من نفسه او يقول مثلا هل ما اخبر الله به عن نفسه صدق وحق لا يمكن أن يقول لا ما اخبر الله به ليس صدقا ولا, ولا حق لاحظتم فهو يسير على الاصل ومن خالف ذلك الاصل فهو مكابر حتى عند زفرات الموت لكن هذا كله بعيد هذا كله بعيد وليس, وليس بصحيح والصواب أنه إذا كان الفاصل يسيرا بحاجة أو ضرورة فهذا لا يؤثر ويكون في حكم متصل حكما وإن لم يكن متصلا حقيقة